لا جناح عليهم في इिन् ولا अब ولا नवल ولا أبناء अब ولا أبناء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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مقتسب فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء ال مَن ين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا الا ان ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمفجفون في المدينه والمفجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا